أعظم الله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم وكذلك أروحينا I'm <laughs>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 وَلَمْ تَسْتَنفِذْ فِي Let's yeah. go. أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كدوان المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتدي Thank you. والذين حافظوا عند ربهم وقتهم لهم Wahai musibah danlah selamatlah orang-orang Ta-da! and be in my وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَفِي حَزَنٍ مِّنَ الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ I said, mm -hmm. يا خساة النحيد لقو في راح فَإِن يَشَأْ لَا يُقْتَدِمُ وَعْدُهُ وَلَكِنْ وَيَقْضُونَ الْفَيْءَ وَيَطْلَعُ مَا لَمْ يَرَوْنَ وَقَالَ رَبِّ أَلَمْ يَكُنْ لِيَنْزِلَ